Bismillahir Rahmanir Rahim Was-samaa'i wat-taariq Wa ma adraka mat-taariq An-najmu ath In kullu nafsin limaa 'alayha haafiz فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه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 وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم